ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وَإِنْ خَفَتُمْ أَلَّا تُقْصِرُوا فِي الْيَتَامَى فَانْفِحُوا مَا عَصَابَرَكُم مِنَ من فَانْفِحُوا مَا عَصَابَرَكُم مِنَ النِّسَاءِ, النساء مَثْنَى وَتُلَاثَ وَرَبَاعٍ فَإِنْ خَفَتُمْ أَلَّا تَعْجِلُوا فَواحِدَةً أو ما ملكث أيمانكم ذلك أدنى ألا أن لا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهم نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه, فكلوه هنيئا مريئا ولا توتوا السفاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ورزقهم فيها وافشوهم وقولوا لهم قولا وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسعافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غليا فليستعفف ومن كان فطيرا فليأقل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم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 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسين فإن كن نساء فوق ابنسين فلهن تلتا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النص ومأبويه لكل واحد منهما التلت مما ترك مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وقية يوصي بها دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم الصمات وكزواتكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم ربو من ما ترك فلكم ربو من ما تركن من بعد عصية يصين بها أودعين ولهن ربو من ما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلأنتم من ما تركتم من بعد وصية سرسون بها أودين وإن كان رجل يورة كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل, فلكل واحد منهم السلس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السلس من بعد وصية يوصى بها أودين غير مضار وصية من الله والله عليم حنيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات سجني من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعصِ الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله ناراً يدخلون ناراً خارتا فيها وله عذابات مهين والتي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فامتكوهن في البلوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهم سبيلا واللبان يأتيانها منكم فآبوهما فإن تابا وأصلحا فاعزوا عنهما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 إذا حضر أحدهم الموت قال إني ثبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تلث النساء كرها ولا تعبنوهن لتذهبوا ببعض ما آتوا سيتمون إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعشرون في المعروف فينشرهم فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله في خير كثيرة. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِفَاقًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۚ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا وَلاَ تَنكِحُوا مَا نُكَحَ آبَاؤُكُم النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحكة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأماتكم التي أرض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 وَأَن تَعْصِمُوا بِهَا مِنْ حَرَامٍ وَأَن تَعْلَمُوا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ محضنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا دناها عليكم فيما تراضيتم به من بعد فريضة إن الله كان عليما حكيما وَمَا لَكُمْ أَن تَسْتَفْتُوا مِنْكُمْ طَوْلًا أَيًّا فِي حَلَالِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ فَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْهُنَّ فَمَتِّعُوهُنَّ وَدَاعُوهُنَّ لِتَغْفِرُوا لَهُنَّ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ياخذان فإذا أخطأن فإن أتينا بذات فعليهم فعليهم لصمة على المحصلات من العذاب ذلك لمن خشي العلة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم صلاة الذين من قبلكم ويتب علىكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا أن تميلوا ميلا عظيمة يريد الله أن يخفت عنكم وخلق الإنسان ضعيف يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة معا سراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانه وظلما فسوف نصيه نارا وكان كان ذلك على الله نسيرا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 إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فاتهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أقرب أنفقوا من أموالهم فصالحات قالتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي سقفون نشوشهن فعذبهن وهزرون في المضاجع وبلبوهن فإن أطاعكم فلا تبو عليهم سبيلا إن الله كان عليكم كبيرا وإن خفتم 121. وإنشقاط بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إخلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالغالدين إحسانا وبذن قربى واليتامى والمتاكين والجار بالقربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملتت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مخسالا فخورا الذين يبقلون ويأمرون الناس بالبطل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكاثرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا لا باليوم الآخر وَمَن يَكُن الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَا دَعَلَيْهِمْ لَو أَمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْلِمُ مِن سَقَلَ دَرْوَتِهِ وَإِن كُوَّ حَسَنَةٍ يُبَاعِفْهَا وَيُعْتَمِلَ الْجُنُهُ وَجَنَّةً فكيف إذا جئنا من كل أمة بشعيد وجنابك على هؤلاء شديد يومئذ يود الذين كفروا وعفروا رسول لوط سوا بهم الأرض يومئذ يود الذين كفروا وعفروا رسول لوط سوا بهم الأرض ولا يستمرون يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسنوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا النساء فلم تجدوا ما فَتَأَيَّمَّ مَوْصِعُهُ طَيِّبًا فامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلَّ السَّبِيلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِهِمْ وَجَزَاءُ اللَّهِ غَيْرُ يَنْقَصِرُ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا من الذين هادوا يحريفون الكلمة مواضعي ويقولون سمعنا وعطينا واسمع غير مسمع وراعنا لي بألسلتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنرجى على أدبارها أو نلعنهم أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مسعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وَمَن يشرث بِاللَّهِ فقد اخترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزككون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الشذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالشبك والصاروس ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا كبيلاً. هؤلاء الذين لا نوم لهم، وَمِن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَم لَهُ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا الَّذِينَ يُصُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ قَضَيْهِ فَقَدْ أَنْتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكَ الْعَظِيمَ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهِ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَا هُمْ جُلُودًا غَيْرًا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليدوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جناتا سندخلهم جنات سجري من سحسها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ضليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلهيا إلا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 إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأوينا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله يريدون أن يتحاكموا إلى الصعود وقد أمروا أن يكفروا ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رعيس المنافقين يصدون عن صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلقون بالله إن أردها إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا رسولا إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغطروا واستغطر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حسى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت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 وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذلك الفضل من الله وكفى الله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا تباة أو انفروا جميعا وإن منكم لمن لا ليبطيا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 فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقموا الصلاة واتسجّدوا فلمَ كُتِب عليهم القتال إذا فريق منهم إذا فريق منهم يخشون أن تزخية الله أو شد خشية وقالوا ربنا لَمَّا رب تعالى القتال.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 وَيُنْتَخِبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ الْكُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَا أُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ فَمَا لِهَا أُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثَ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن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 فإذا برزوا من عينك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوسل على الله وكفى بالله وكت لا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أباعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضر الله عليكم ورحمته لستبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين اتَّقِ اللَّهَ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ قِسْطٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مَقِيتًا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 الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في الملاّقين في آسين والله أرّكّسهم بما كسبوا أتريدون تهدوا من أضل الله وَمَن يُضللِ اللَّهُ فَلَا تَجِدَ لَهُ سَبِيلَ وَذُلُّوا تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَسْتَخْدُمُ مِنْهُمْ أُولِيَاءَ حَسَّاً يُهَاجِرُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَاقْتُولُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَسْتَخِذُوهُمْ مِنْهُ وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِهِمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَافِظُو الصُّدُورِ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَ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 وَإِلَيْكُمْ السَّلَامُ وَيَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَيَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ فَقُدُّوهُمْ وَقَتِّلُوهُمْ حَيْثُ تُقَطِّعُوهُمْ وَأُولَائِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مبينا وما كان لمؤمن أيقُتَل مؤمناً إلَّا خَطَعَ وَمَنْ قَتَلَ مؤمناً خَطَعَ فَتَحْرِيرَ رَقْبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ إلَّا أَيْنَ يَصْدَقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرَ رَقْبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدْيٌ وَذِينَ هُمْ مِثَاقُ فَدِيَةٌ مُسلَمةٌ إلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَاءً مُشَهَّرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ سُوَبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقُتُّ الْمُؤْمِنَ مُتَعْمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ قَالَ فِيهَا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 من هو مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن عرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وَسَائَتْ مَطِيرًا إِلَّا الْمُسْتَبَعِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوُلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِلَتَهُ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَشَرَ اللَّهُ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَفُوٌّ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوٌّ غَفُورٌ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجْتَهَزُ الْأَرْضُ مُرَاضَ مَا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقى أجره على الله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 وأسلحتهم فإذا تجدوا فليكونوا من ورائكم ولسأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمسعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم ولا جناح عليكم إن كان بكم أبا من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسمحتكم وخذوا حذركم إن الله عد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم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 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا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 عنهم في الحياة الدنيا فمن يجاجل الله عنهم يوم القيامة من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غطورا رحيما ومن يكتب إثما فإنما يكتبه على نفسه وكان الله عليم من حتيما ومن يكتب خطيئة أو إثما ثم يرمي به فقد احتمل بهسانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الصائفة منهم أن اللوث، وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون كم شيء وأنزل الله الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من أجواهم إلا من أمر بصدق أو معروف أو إصلاح بين الناس وَمَن يَفْعَلْ ذَنِيبًا فَتِغَاضَ أَمْرَ بَاطِلَ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ومن يشاطق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويستبع غير سبيل المؤمنين لوله ما تولى ونصني جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويرفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إلاثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا تأخذن من عبادك نفذا مفروضا ولو ظلناهم ولو منيّنهم ولا أمرنهم فلا يبتك أن أذن الأنعام ولا أمرنهم خلق الله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 أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيطا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات يَدْخُلُونَهَا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا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 وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ قَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَيَسْتَغِيثُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُسْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كتب وتغبون أن تنفحوهم والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقصة وما تفعلوا من خير فإن الله كان به علينا وإن امرأة خافت من فعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحتنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون قبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تمنعوا وحيلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما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 أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقص شهداء الله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غريا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن سلوا أو تعرضوا فإن الله, فإن الله كان بما تعملون قبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وَمَن يَكْفُر بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ظَلَّ ضل ظَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ زَادُوا كُفَارًا لَمْ يَكُن اللَّهُ لِيَأْمُرَنِّي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 وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقُودُوا مَعُهُمْ حَتَّى يَخُوبُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرَهُ إِنَّكُمْ إِذَا أَمْمِتُ لُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين رقيب قالوا ألم نستحوث عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يقادعون الله وهو قادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كتالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضر لله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تستخدوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين اَتُرِيدُونَ اَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلطاناً مُبيناً إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَعَظَمُوا بِاللَّهِ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 ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا علينا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا علينا إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان أفوا إن الذين يسفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمر ببعض ونسفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مريما والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يأتيهم أجورهم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 فعن ذلك وآتينا موسى سطا نم بنا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخل الباب التجذا وقلنا لهم لا تعود في السبت وخذنا منهم ميثاق الغلظة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 بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بمسانا عظيما وقولهم إنا قتل المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإما الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل كتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات محلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعسلهم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 إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصتناهم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 يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَد ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ نَقَادِعُهَا أبدا. إلا طريق جهنم قالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم رسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وكان الله علیمًا حکیماً يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إن مل المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحه من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 فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمَهُ وَلَا يَجْدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا يَجْدُونَ لَهُمْ وليا وَلَا نَصِيرٌ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزل إليكم نورا مبينا فأمن الذين آمنوا بالله واتقوا به فسيدخلهم في رحمة من فسيدخلهم في رحمة من هو فضله ويهديهم إلي صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس له ولد وله أخس فلها لخما ترك وهو يرثها إن لم يقل لها ولد فإن كان تثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ولساء فلذلك يا كرم ذو حظ الأنفين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.